أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره انهم تفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاشقون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 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَن يُنَادِيهِ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ وما أنت بمسمع من في القبور يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما اضرب الله عليهم قد ياسوا من الاخره كما ياس الكفار من اصحاب القبور كما ياس الكفار من اصحاب القبور من اصحاب القبور ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره فأقبره فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور وإذا القبور وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ مَا فِي الْقُبُورِ مَا فِي الْقُبُورِ, ما في القبور؟, ما في القبور؟ فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بَعَثَ رَبُّهُ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْهَاوِيَاتِ تَذْهَبُ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 ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ونفخ في الصور فإذاهم من الأجذاث إلى ربهم يشلون فإذاهم من الأجذاث إلى ربهم يشلون فإذا هم من الأجذاث إلى ربهم ينصرون خش عن أبصارهم يخرجون من الأجذاث يخرجون من الأجذاث يخرجون من الأجذاث يخرجون من الأجذاث كأنهم جراد منتشر يوما يخرجون من الأجذاث يوما يخرجون يوما يخرجون من الأجذاث يوما يخرجون من الأجذاث سراعا يوما يخرجون من الأجذاث سراعا كأنهم إلى صبي يفضون إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ألم نجعل للأرض كفاتها؟ ألم نجعل للأرض كفاتها أحياء أو أمواتا؟ أحياء أو أمواتا؟ اللهم يا حي يا قيوم برحمةك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكن لا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا رب البرايا اللهم يا رب البرايا ويا عالم الخفايا ويا عالم الخفايا ويا كاشف البلايا اكشف عنا كل بلا اكشف عنا كل بلا اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبور المسلمين اللهم ابطل كل سحر في قبور المسلمين وفي قبور الكافرين وفي قبور الكافرين اللهم ابطل كل سحر في جثث الموتى وضعوه في جثث الموتى وضعوه في جثث الموتى وضعوه اللهم ابطل كل سحر في فروج الموتى أدخلوه في فروج الموتى أدخلوا، في فروج الموتى أدخلوا، اللهم ابطل كل سحر في أفواه الموتى وضعوه في أفواه الموتى وضعوا. اللهم ابطل كل سحر في أرجل وأيدي الموتى ربطوه في أرجل وأيدي الموتى ربطوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور دفنوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور وضعوه وكل سحر بلباس المسحور وصوره وأثري في قبور أقارب دفنوه في قبور أقاربه دفنوه في قبور أقاربه دفنوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور وضعوه وكل سحر بلباس وأثر وصور المشهور دفنوه اللهم ابطل كل سحر في بطون أطفال موتى في بطون أطفال موتى أدخلوه وأخفوه. في بطون أطفال موتى أدخلوه وأخفوه. اللهم ابطل كل سحر في تابوت في تابوت في تابوت في تابوت في تابوت, في تابوت, في تابوت, في تابوت, في تابوت اللهم ابطل واحرق ما في التوابيت ما في التوابيت وما في التراب وما في التراب وما في التراب اللهم ابطل كل الأسحار التي تجدد في زيارتهم لقبور الاقارب اللهم ابطل كل الاشهار التي تجدد في زيارتهم لقبور الأقارب لقبور الاقارب اللهم ابطل ما يرشوه اللهم ابطل ما يرشون وما يبخرون وما يدفنوه وما يدفنون اللهم ابطل كل الأشحار المدفونة اللهم ابطئ كل الأشحار المدفونة والمخبأت في قبور العائلة والقبيلة في قبور العائلة والقبيلة في قبور العائلة والقبيلة اللهم هل خدام مسحارة المقابر من الجن والمردة والسحرة اللهم هل خدام مسحارة المقابر القابر من الجان والمردة والسحرة، اللهم عليك بجن القبور، اللهم عليك بجن القبور، اللهم إننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عليك بمن يتبع المسحورين منهم في يقظتهم ونومهم. في يقظتهم ونومهم بالأحلام المفزعة والمميتة، اللهم حل كل مربوط بسحر القبور، اللهم حل كل مربوط بسحر القبور، وكل مشلول، وكل مشلول، وكل ممسوس بجن المقابر، وكل ممسوس بجن المقابر، وكل معون ومحسود أحقا. به جن المقابر أحاط به جن المقابر وتبع العيون جن من المقابر اللهم ابطل كل سحر في قبر أمه أو أبيه في قبر أمه أو أبيه في قبر أمه أو أبيه, أمه أو, أبيه, أمه أو, أبيه أو أجداده أو زوجته وأبنائه وأقاربه اللهم ابطل كل سحر من تراب قبر صنعوه من تراب قبر صنعوه اللهم ابطل كل سحر اللهم ابطل كل سحر في قبور قديمة في قبور قديمة مهجورة خبأوا اللهم ابطل سحر الفراعنة ومن خلفوا اللهم ابطل سحر الفراعنة من خلفوا وكل سحر وضع في قبورهم أو أراضهم أو أراضهم أو أراضهم اللهم أحرق سحر محروس من جن المقابر، اللهم احرق كل سحر محروس من جن المقابر، اللهم أبطل كل سحر في طلاسم، في طلاسم وعقد، في طلاسم وعقد، ومعادن وحجارة، ومعادن وحجارة. وجلود وأجزاء حيوانات أوجي في حيوانات دفنوها في قبر أو أجزاء حيوانات أو جهة في حيوانات دفنوها في قبر. اللهم ابطل كل سحر كتبوه بآيات. اللهم ابطل كل سحر كتبوه بآيات وطالاش. اللهم ابطل كل سحر كتبوه فيه ثم أماته فأقباره. ثم أماته فأقباره. اللهم ابطل سحرة أعطيل الرزق. سحر تعطيل الزواج اللهم اطل سحر تعطيل الرزق والزواج والخلفة والذرية والخلفة والذرية والعافية والقوة والربط والمرض والربط والمرض والقتل والجنون والحالات النفسية والحزن والاكتئاب والفرقة والتشتيت وال الاستلاف والفرقه والتشتيت والاختلاف اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة ومنك الإجابة يا قريب يا مجيب اللهم هذا الجهد عليك التكلان يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين أنزل الشفاء أنزل الشفاء وارفع كل الداء وارفع كل الداء واكبت الأعداء واكبت الاعداء وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَن يَشَاءُ وما أنت بمسمع من في القبور وما انت بمسمع من في القبور وما انت بمسمع من في القبور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 ثم أماته فأقبَرَه ثم أماته فأقبَرَه فأقبَرَه فأقبَرَه ثم أماته فأقبَرَه ثم إذا شاء أشرَه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 فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُدُورِ وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْقَابِيرُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْهَاقُ وَالتَّكَاثُرُ حتى جرت المقابر، حتى جرت المقابر، حتى جرت المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم. ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ علِمَعِيمٌ ونفخ في الصور فإذاهم من الأجذاث إلى ربهم يسلون فإذاهم من الأجذاث إلى ربهم يسلون فإذا هم من الأجذاث إلى ربهم ينصرون خشى عن أبوصارهم يخرجون من الأجذاث يخرجون من الأجذاث يخرجون من الأجذاث يخرجون من الأجذاث كأنهم جراد منتشر يوماً يخرجون من الأجذاث يوماً يخرجون يوماً يخرجون من الأجذاث يوماً يخرجون من الأجذاث سراً يوماً يخرجون من الأجذاث سراً كأنهم إلى صبي يفضون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 في قبور أقارب دفنوه في قبور أقارب به اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور وضعوه، وكل سحر بلباس وأثار وصور للمشحور دفنوه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 الاقارب اللهم ابطل كل الاحثار التي تجدد في زيارتهم لقبور الأقارب لقبور الاقارب اللهم ابطل ما يرشون اللهم ابطل ما يرشون وما يبخرون وما يدفنون وما يدفنون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 دفنوها في قبر أو أجزاء حيوانات أوجيا في حيوانات دفنوها في قبر. اللهم ابطل كل سحر كتبوه بآيات. اللهم ابطل كل كتبوه بآيات وطلاش. اللهم ابطل كل سحر كتبوه فيه ثم أماته فأقباره ثم أماته فأقباره. اللهم ابطل سحرة أعطيل الرزق.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 الاختلاف والفرقة والتشتيت والاختلاف اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة ومنك الإجابة يا قريب يا مجيم اللهم هذا الجهد وعليك التكلان يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين أنزل الشفاء أنزل الشفاء وارفع كل الداء وارفع كل الدّاء وقبت الأعداء وقبت الأعداء وصلّي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ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 ثم أماته فأقبَرَ ثم أماته فأقبَرَ فأقبَرَ فأقبَرَ ثم أماته فأقبَرَ ثم إذا شاء أنشره وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور, بعثرت وإذا القبور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 ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ علِمَ النعيم ونفخ في الصور فإذاهم من الأجداث إلى ربهم يرسلون فإذاهم من الأجداث إلى ربهم يرسلون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 ألم نجعل للأرض كفاة؟ ألم نجعل للأرض كفاة؟ أحياء أو أموات؟ أحياء أو أموات؟ اللهم يا حي يا قيوم.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 في فروج الموت أدخلوه في فروج الموت أدخلوه اللهم ابطئ كل سحر في أفواه الموتى وضعوه في أفواه الموت وضعوه في أفواه الموت وضعوه <خص <خص اللهم ابطل كل سحر في أرجل وأيدي الموتى ربطوا في أرجل وأيدي الموتى ربطوا اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور دفنوا اللهم ابطل كل سحر بتماثير في القبور وضعوه وكل سحر بلباس المسحور وصوره وأثري في قبور أقاربه دفنوه في قبور أقاربه دفنوه في قبور أقاربه دفنوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور وضعوه وكل سحر بلباس وأثر وصور للمشهور دفنوه اللهم ابطل كل سحر في بطون أطفال موتى في بطون أطفال موتى أدخلوه وأخوه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 اللهم ابطل كل الاحثار التي تجدد في زيارتهم لقبور الأقارب لقبور الاقارب اللهم ابطل ما يرشوه اللهم ابطل ما يرشون وما يبخرون وما يدفنون وما يدفنون اللهم ابطل كل الأشحار المدفونة اللهم ابطئ كل الأشحار المدفونة والمخبأت في قبور العائلات والقبيلة في قبور العائلات والقبيلة في قبور العائلات والقبيلة. والقبيلة اللهم لخدا مسحارة المقابر من الجان والمردة والسحرة اللهم لخدا مسحارة المقابر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 احرق كل سحر محروس من جن المقابر، اللهم احرق كل سحر محروس من جن المقابر، اللهم ابطل كل سحر في طلاسم، في طلاسم وعقد، في طلاسم وعقد، ومعادن وحجارة، ومعادن وحجارة، وجلود وأجزاء حيوانات أوجية في حيوانات. دفنوها في قبر أو أجزاء حيوانات أوجيا في حيوانات دفنوها في قبر. اللهم ابطل كل سحر كتبوه بأيات. اللهم ابطل كل كتبوه بأيات وطالش. اللهم ابطل كل سحر كتبوه فيه ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره. اللهم ابطل سحر تعطي الرزق وسحرت أعطيل الزواج اللهم اطل السحرت أعطيل الرزق والزواج والخلفة والذرية والخلفة والذريعة والعافية والقوة والربط والمرض والربط والمرض والقتل والجنون والحالات النفسية والحزن والاكتئاب. والفرقة والتشتيت والاختلاف، والفرقة والتشتت والاختلاف. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة. يا قريب يا مجيم. اللهم هذا الجهد عليك التكلان. يا رحيم يا رحمن. يا رب العالمين أنزل الشفاء أنزل الشفاء وارفع كل الدّاء وارفع كل الدّاء وكتب الأعداء وكتب الأعداء وصلّي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم